بسم الله الرحمن الرحيم اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمته عليك ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها ويكبر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعلهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَزَّزَهُمْ بِأَنābٍ قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا نولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي الكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدّوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفا أي بنغمة لا ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمو أن تطئو فتصيبكم فتصيبكم منهم عرضة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهدية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم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 لا تدخلن المسجد الحرام إشآ الله آمين مُحَلِّقين رؤوسكم مُقَصِّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كلي وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين بعه أشداء على الكفار أحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما